قسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقٌ نفسك لعلك باقٌ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شئت نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاطعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا, إلا كانوا عنه مارضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 ربك فينا ولدوع ولا بث فينا ولا بث من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذو وأنا من القارين تفرنت منكم لما خفتكم. وَهَبْ لِي رَبِّي حُكْمًا وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُحَسَنِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن تَدْنِيَ إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبٌّ عَالمِينَ قال رب السماوات والأرض قال رب السماوات والأرض وما بينهما إياكم إياكم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم, إن كنتم تعقنون قال لئن ابتخذت إلها غيري لأجعلنك, لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصابه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال بالملأ حوله إن هذا لساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث بالمدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون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 نذكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لاقطع ان ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قَالُوا لَضَيْرَ إِنَّ إِلَى رَبِّنَا مُقَلِّبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَكُنَّ أَكُنَّ أَوَنَا الْمُؤْمِنِينَ وَأُوحِيَ إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْلِبِ عِبَادِي إِنَّكُمْ والتبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن غا أولاء إلى شرثمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاضرون فأخرجناهم من جناتي عيون وَكُلُوا زِيُّهُ وَمَقَامِهِ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَأُورَثْنَا هَـبَنِ إِسْرَائِيلَ فَأَتَبَعُهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَى الْجَنْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدَرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق كان كل فرق كالطوت العظيم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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أثريئون ما كنتم تعبدون أنتم وأباءكم الأقدام فإنهم عدول لي رب العالمين فإنهم عدول لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسطين وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حقما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني واغفر لأبي إنه كان من الضالين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال, يوم لا ينفع مال ولا بنون انما من اتى الله انما من اتى الله إلا من أتى الله بقلب سليم وأصنفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم وبرزت الجحيم للغافلين وقيل لكم أينما كنتم تعبدون اتٌ وطين لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكم يكفون فيهم والغاون وجنود ابني ساجمعون قالوا وغم فيا يختصمون تالله تالله انكم أَنَالَ فِي ظَلَالِ النُّبِيِّ إِذْ نُسَوِّي العالمين رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِينَ فَلَوْ أَنَّا أن كَرَّةٌ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 ففتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأجينا ومن معه أجمعين فأجينا ومن معه في الفلك المشحون ثم أخرقنا ثم أخرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وما اسالكم عليه من اجر إن اجري الا على رب العالمين اتدنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع على انكم لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعوا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 في جنات وعيون وزروع ونخ طلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فادقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسلفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 خذكم عذاب يوم عظيم، فعقرواها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك له العزيز الرحيم. كذب قوم، كذبت، كذبت نوطن كذب قوم لوط المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين تأتون الذكران من العالمين وتدرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالون لئن لم تنتهيى لوط لتكونن من المخرجين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 كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 انتا الا بشر مثلنا وان ظن انك من الكاذبين فاسقط علينا كسفا فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوا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 وَإِنَّكُوَلَّتَ زِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَجَلَ بِكَ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُضَدِّرِينَ بِنِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأ الله عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سنكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولون ان نحن مضرون اف بعذابنا يستعجلون اف بعذابنا يستعجلون اف رايت سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمدعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما يستطيعون إنهم عن السمع معزولون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون ان أَرْضُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولٌ فَلَا تَدْعُمْ عَنْ اللَّهِ إلَىٰ نَنْأَرٍ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعْذَبِينَ وَأَذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ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 يَنَزَّلُ على كُلِّ أَفْكٍ أَثِيمٌ يُرْقُونَ السَّمَعَ وَأَكْثَرُ مُكَذِّبٌ وَالشُّعْرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَانُ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهْمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعدنا ظلم وسيعلم الذين ظلموا ايمن قلبيا قلبا